صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا ظني أجلحة مثلا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا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 لا والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فجذير سحاب فسقناه الى بلد مجد فاحيينا به الارض فاحيينا بالارض بعد موتها كذلك تفضل لله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذي لا يذكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكرئنا من ترام ثم من نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بذلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من إِنَّ ذَلِكَ على الله يسير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا وَمِن كُلِّ ذَاتِ أَفْلُون لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَقْرِئُونَ مِلْيَ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا ثِيَابًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاقِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ الليل في وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكَ ۚ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ وَأَنتُمْ ضِعْفٌ سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل